اللہ لو ان محمد رو أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة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 تبر <تصفيق> لا <تصفيق>